يرونها بعيدة ونراها قريبة وإننا صادقون وليرفعوا العلم الفلسطيني فوق أسرار القدس يا إخوتي لابد باسمكم جميعا أن أنتم المرابطين هنا في المقاطعة معي أقول لكم باسمكم جميعا نرسلها تحية إكبار واعتزاز بشعبنا في كل أنحاء الوطن من جنين إلى رفح جراف نحن جميعنا مشاريع شهادة في هذه الأرض المباركة في هذه الأرض دفاعا عن مقدساتنا المسيحية والإسلامية نحن نحن شعب الشهادة نحن في رباط إلى يوم الدين